السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أحمد وحمد يريق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن ينفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا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 وجسدنا على البلاء صابرا وعما لم قبلا وشفاء من كل داء وسعتان في الرزق وخروج من كل هم وديق ونسالك ربنا السطر في الدنيا والاخره اللهم إنا نسالك السطر في الدنيا والاخره اللهم ان نسالك الستره في الدنيا والاخره امين امين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى اله الصلاه والسلام ثم اما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون في المحاضره السابقه شرعنا في الحديث عن ثاني صور جزء عم الا وهي صوره منازعات وحدثناكم في المحاضره السابقه عن البطاقه الشخصيه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 والتي تناولتها الصورة السابقة صورة النبأ حيث بين الله سبحانه وتعالى انكار المنكرين من المشركين لقضية البعث فاستفتحت هذه الصورة الكريمة بقسم يؤكد الله سبحانه وتعالى فيه أن الساعة آتية وأننا مبعثون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 وقلنا ان روح الكافر تتفرق في جسده بعد ان عاينت الحق وادرك صاحبها انه هالك لا محاله وانه ضيع عمره في ان يكذب حقه هو يعاينه الان فبالطبع روحه لا تقر ولا تصر بالخروج لانه يعلم انه الى جهنم لا محاله ومن هنا تتفرق الروح في الجسد فينتزعها ملك الموت نزعا شديدا نسأل الله لنا ولكم السلامه ولذلك جاء الوصف في بداية هذه الصورة الكريمة والنازعات غرقة فشبه الله سبحانه وتعالى هؤلاء الملائكة الذين ينزعون روح الكافر بهذا الرامل السهاب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 إن الملائكة التي تنزع أرواح الكفار بشدة كرام السهم الذي يغرق في شده وينذبه بقوة طيب ايه بقى والناشطات ناشطة بعض أهل التفسير أيضا الكلام ما زال عن الملائكة وهذه أوصاف للملائكة نازعات تنزع أرواح الكفار طب إيه معنى بأه والناشطات تعمل إيه يعني, يعني إيه بقى فقالوا النش. هو الإعادة والإخراج البعض يقول هذا الإعادة والإخراج ومعنى هذا أننا ما زلنا مع الكاف والملائكة تعود تعيد روحه إلى حلقومه تنشطها أي تعيدها ثم تخرجها إلى فيه ثم تعيدها ثم تخرجها إلى فيه حتى يلاقي عنة وشدة عند الموت نسأل الله لنا ولكم السلامه البعض الآخر وهذا ما ذهب إليه ابن عباس وهذا هو الرادح عباس يقول أني القول السابق وهو النازع يتعلق بإخراج روح الكافر وأما النشط فيتعلق بإخراج روح المؤمن حتى تكتمل لك الصورة إذا عندك الملائكة شوف الفرق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 كانما تستخرج يد بعير من عقال وحشد الحبل كده يبقى في سهوله ولا في صعوبه زي بقى النزع اللي احنا شفناه وهذه صورناها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قلنا ان العبد المؤمن كما قلنا به صلى الله عليه وسلم اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره قلنا نزل اليهم ملائكه بظلوده كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفال الجنة وحروط من حروط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يأتيه ملك الماء فيقول أيها الروح الطيبة خروجي إلى مغفرة من الله ورضوه تخرج الزائباء نسى الله لنا ولكم ذلك فالنبي يقول فتخرج كما تسيل القطرة من في السقاء لكنك بتخرج ميه من فم ايه من فم إربة طب بالله عليك الماء خرج من فم الإربة دي فيها إيه دي فيها مشكلة تخرج إزاي يعني منتهى السهولة واليوس فان شئت فقل كما تسيل القطرة من فيه سقاء وان شئت فقل كما قالت هذه الآية كما تخرج يد البعير من العقال ولذلك حتى صاحب البعير قب بالك من حتة دي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 بسهولة ويسر فانشئت شئت فقول كما ينشط البعير من العقال أي كما تخرج هذا البعير من العقال منتهى السهولة منتهى اليسر انشئت شئت فقول منتهى الحلمية صاحب البعير ما بيحنوا عليه لما بييجي يفق كذلك الملائكة حينما تنزع أو تخرج روح المؤمن تكون كصاحب البعير الذي يخرج يد البعير من العقال بسهوله ويسر يبقى شوف بقى عندي ربنا بيقسم بهذه الملائكه قابضه الارواح فمنها من ينزع ومنها من ايه من ينشط ينشط يعني ايه كانه بيطلع الروح بيطلعها بسهوله ويسر كانه بيطلع يد بعير من ايه من عقال فاصبح عندي الصورتان يبقى والنازعات غرقة والناشطات ايه ناشره ثم جاء القسم الثالث والسابحات سرح طيب الملائكة الاولانيين اللي بيقبضوا روح الكاف الملائكة التنيني اللي بيقبضوا روح المؤمن طبيبة والسابحات سرح أهل العلم ستجد لهم أقوال متعددة وبالطبع ليس كلها مقبول ليس كلها مقبول ولذلك ليس كل ما تقرأ في التفسير يعتبر تفسيرا راجحا يقص على الناس أو يقل الناس على أنه حق وصف هاتلائي بعضهم قال إن السابحات هي السفن التي تسبح في الماء طب إيه دخل ده في السياق معنا إيه دخل ده في السياق معنا بعض قل لك السابحات النجوم التي تسبح في السماء طب إيه دخل ده معنا إيه دخل معنا الكلام هنا عن مين عن الملائكة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 يقال للناس على أنه حق فابهب أن أبا حنيفة اجتهد فأخفى فكيف نقول خطأه للناس على أنه صواب وحق ونجعل الناس يقبلون هذا يأخذ علماء الأصول قالوا لو اتبعت رخصة كل عالم لجتمع فيك الشر كله أو الله فأتاخد برخصة أبو حنيفة هتشرب البير وتاخذ برخصة الإمام أحمد بن حنبل هتستمني بالكف ما كل واحد له يعني حته وقع فيها وهم قالوا وأخبروا عن انفسهم بهذا كل منا يؤخذ منه ويران فتوع بقى تتتبع رخص العلماء الا يحصل ها هتاخد رخصه ابن حزم هتقعد تستمع للغناء خب بقى بالرخص وانت ماشي كده يبقى كل ما تجمع رخص وبني اللي حطاها فيه يبقى كانه صفيحه زباله اجتمع فيه الشر كله كله فليس كل ما يقال خلاص وما يقرأ يقال للناس ولو قيل للناس لابد أن يقرأ ببيان خطئه أو صوابه مش يقال لناس ويلا الناس يا بقى تختار كده وتنقي يقول لنا فايدة أهل العلم إيه؟ وتلك مصيبة نحن نعاني منها الآن للأسف من الشديد فلما تقرأ في كتب التفسير هتلاقي اللي فصر السابحات بالنجوم السابحات بالسفن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 هيا اعمل قالوا والسابحات سابحة فالسابقات سابقة فالمدبرات امر اه يبقى في ملائكة تسبح في السماء تسبح في السماء تجول تذهب وتجيب السماء تنتظر امر الله هيقول له اعمل ايه ويقول له اعمل ايه ويقول له اعمل ايه, ويقول له أعمل إيه, ويقول له أعمل إيه وهؤلاء الموكلون بالخلق الذين يدبرون امر الخلق حسب اراده الله ان شباب ربنا اراد, أراد, أراد عبد الله يجيله رزق ما وماتقولوا امين انتو. يا سيدي بلاش كنت زعلان من دي يوشفه عبد الله يوشفه قولوا امين انت ان شاء الله يجيلك رزق يالله سيئه تزعل اه والله كذا ترزق بولد كذا كذا كذا كذا كذا هذا كل من تدبير الله هذا كل اعود الى الله سبحانه وتعالى فهناك ملائكة كث يسبحون منتظرين أمر الله سبحانه وتعالى وهم الموكلون بتدبير خبالك من اللي بقوله ده بتدبير أمر العباد حسب إرادة وأمر الله زي ما ربنا يريد ويؤمر, ويؤمر يبقى السياق ماشي معاك يبقى الكلام كله على الملائكة ما تدخليش بقى سفن واتدخل نجوم واتدخل مدافع وتقول الكلام نجوم عم تقوله ده لما لا علاقة ليه هذا يبقى دول السابحات سابحة ولذلك شوف ربنا وصفهم به والسابحات سابحة فالسابقات سابقة فإذا ما صدر أمر من الله يتسابقون إليه عارة مصارعه في التنفيذ مسابقة في التنفيذ ما فيش بقى لما شوف ولما فكر ولذلك أعجبتني من قال أعجبني قول من قال إني فليتعلم البصر ان شوف الملائكة تتسابق الى تنفيذ امر الله والبشر يعطلون امر الله اذا الملك قعد نساني بس ربنا يقول له افعل يتسابق ويفعل النهارده انت بتقول للإنسان ربنا بيقول وبيقول وبيقول يقول لك لما افكر ولما اشوف ولذلك جه في وصف الملائكه لا يعصون الله ما امره ويفعلون ما يؤمرون ولذلك ربنا قال لك وسارعوا وسابقه مش قال لك كده لما قال لك وسريعه وسابقه كان عايزك تبقى يعني أراد استفلاله منك ان تكون ايه مثل الملائكه يا اخي مثل الملائكه ان وسابقه السابقون ف... ايه سابقه يتسابقون لتنفيذ امر الله فقل كملائكه الله ولتكن سباقا الى تنفيذ امر الله سبحانه وتعالى ولذلك احنا عندنا الان للاسف يعني شر الخلق موجودون الان ان شر الخلق الذي يتوقف مع أمر الله سبحانه وتعالى ولذلك أنا قلت مرة في محاضرة على الهواء إني مما يؤسف له إبليس رد أمراً واحدا لله فكفر وطولد من رحمة الله نحن عندنا الآن من يرد القرآن كله ماذا عقب شف رد أمر واحد شوف القرآن بقى في كم أمر عندنا من يرد القرآن كله أقول لك بينفعش. مش وقت مش عجبنا واحدة واحدة الكلام اللي احنا الخايب اللي احنا عملين نسمعه الخايب اللي احنا عملين نسمعه وحدة واحدة مين يا عم؟ وحدة واحدة مين انا نppe لك خد الناس واحدة واحدة ويبقى فيه تدرب كده ويمش معاهم واحدة واحدة يعني كما قلت لأخوانكم طب التدرب دي كانت مسألة بيد النبي المشرع المشرع يقولك النهاردة واخد بالك تشرب الخمر بس في وقت الصدية لا ده اللي يقول ده النبي ويتدرج معاك لكن يطلع واحد الن incentive يقولك أنا عايز أخد الناس واحدة واحدة كلام اللي مش معه ده واحدة واحدة فلسه أنا أعدهم مثلا سنتين ثلاثة شغالين بالربا ولسه أنا أعدهم سنتين ثلاثة الخامر موجودة ولسه أنا أعدهم سنتين ثلاثة الفن موجود واحدة واحدة طب يا عامر ماتت الناس بقى في اول واحده سبت الرقصة ترقص على بال ما تصبت لهم وajo واحدة واحدة وسبت الفنان يفن ما هو واحدة واحدة وسبت شرب الخمر يشرب واحدة واحدة وسبت ياكل الربا ياكل واحدة واحدة, واحدة. مات لما النبي كان بيقول وحدة واحدة اللي مات يؤثر اللي هيموت بقى بواحدة واحدة بتاعتك انت دلوقتي دي يروح فين. اللا هو راجل جاوبني ما أنا أمشي معك واحدة واحدة بقى يروح فين ربنا ياخد بني واحدة ما تقول لي بقى ولما يوقف بينادك الله ويقول له يا رب الصلاة والعب يعني قلت يعني واحدة واحده في الخمر أنا عندي قريه ساعيه فيها قبرة قلت واحدة واحدة والشيخ فلان اللي قال لي هو والشيخ فلاني روعه فين بقى ما تقول لي ما نعاس دول يفهموني يقولولي عشان أمقى راجل فاهم كده فوامر الله ما فيهاش واحد واحد الامر صدر انتهى وعشان لما جيت في الخمر فاجئ ما كانش فيها بقى ايه ها واحده اه واحده دي كان قبل ما ييجي واكتبوش الشرع اللي عملها لك عشان كده كان يبقى لكن فاجئ ما عادش معاه واحده واحده الربا فاذلوا بحرب من الله ورسوله ما عادش معاه واحده واحده انك لو موت خلص السكه وانت ماشي واحده واحده دي قول لي من يعذرني بنادي الله الكتفه تواد دي هتعذرني قول لي يطلع راجل يقول لي انا اعذرك بين يدى الله ولا مش واحدة عزي الراجل يطلع يقول لي انا بين يدى الله ولا مش واحدة فكلام فاضي في امر من الله خلص خلصت خلاص لابد ان تكون هناك سرعه الايه الاستجابة يبقى حالك حال الملائكه والسابحات سابحة ايه شوف ماشي نتاظر امر الله بيزبح يكون منتظر امر الله صاد الار اه فالسابقات ايه خلاص نفذ على طول وعشان كازا بلتلك القرآن أراد لك أن ترق إلى هذا وسارع إلى مغفرة وسابقه ده كل ده في القرآن كل ده في القرآن احنا عندنا قباط وبرود وزي ما قلت احنا في قوانين البشر ما عندنا واحدة, واحدة. ما فيش لما فكر ما فيش لما شوف البنت تبتيجي رايح على المدرسة مش كده يقولوا البس يا ازرق لا بتقول لهم لما فكر ولا لما شوف ده طفعه مستعجل امه اللبس لازم ازرق ما ينفعش تصبح الصبح ما فيش لا لازم عشان ده قانون المدرسه لو الاستاذ اللي بيقول لها ده ما كانتش يبلته لكن ده قانون مدرسة يبقى بتلتزم والراجل شغال في مكان بيقول لازم تيجي بالبدله ما يقدرش الحكومه بقلبيه بيلتزم ينزل يستلف يستدين يعمل جمعيه لازم يجيب له بدله وجرافات لأنه هو قانون العمل كده قوانين الدنيا احنا خدام ليها وعندنا سرعه استجابه والتزام قوانين الله على ما تفرق اما نشوف بقى فتلك كارثه فشوف الكلام ماشي مع الملائكه يبقى في قبضه الارواح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 كما أمر الله كما أمر الله دا كذا دا كذا دا يحصله كذا دا يبقى عمده كذا لا دا يتخذ منه كذا لا دا يروح له كذا دا فعله كذا دا فعله كذا خلاص ف كما أمر الله ينفذون ويدبرون أمر الله كما شاء الله وآلاته كما شاء الله وآلاته إبى القسم بهؤلاء الملائك إبى أخسم بالنازعات وبالناشطات وبالسابحات الذين يتسابقون الى امر الله فيدبرون امر العباد كل دول اسمهم الملائكه عباد القسم بالملائكه ما ينفعش انت بقى تقسم بدها ما ينفعش احنا عندنا من كان حالفا فليحلف بالله او ليصرف وفي راض او ليظل ومن حلف بغير الله فقد اشرك اما الله فله ان يقسم بما شاء على بشاء لا يس لا يسال عما يفعل سبحانه وتعالى يقسم كما اراد فبالقسم ده القسم ده القسم ده عندنا في اللغه العربيه كل قسم ينبغي ان يكون له جواب جواب يعني اقول لك والله والله لا لاقطع لك لا اضرب لك لا اخاصم لك هذا اسمه جواب الايه جواب القسم هات لي جوابه بقى دي وراها يوم ترجف الراجفه تتبعها الراجفه او جواب فين جواب القسم ده مش جواب القسم قال جواب القسم ربنا اقسم بالملائكه وملائكته ان الزعات والناشطات والسابحات مش كده والسابقات والمدبرات اه رب تقسم آه ايه بقى فين جواب القسم فين قالوا يفهم من السياق السياق ده وارد ليه السياق ده وارد ليه زي ما تيجي تقول لي يا عم انا عايزك تجيني بكره قلت لك خلاص اوه ما تجيش قلت لا والله اين جواب القسم والله فين جوابه طب جبت لأتيانك لأ دين دين بقى من الكلام اللي فات ده مش كده ان احنا عادين بنتكلم على تعالي لي فلما قلت لك والله مش لازم اقول لك والله لا اتيانك خلاص قلت لك والله والله ما حد اتكلم في ايه ان انا جي لك خلاص فخلاص فما قبله دل عليه طب اللي قبل اللي ورد في صورة النبأ ده كله كان بيتكلم على ايه على ان هؤلاء الناس ينكرون البعث والحساب فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقصر بالنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات يبقى جواب القسم معروف لا تبعثن ولا تحاسبن يبقى جواب القسم دل عليه ما ايه ما قبله اللي ورد في صوره الايه اللبق واحنا قلنا امر القران مبني على الوسط الوسط يبقى جواب القسم في تتناغى لا تبعثن ولا تحاسبن يبقى في بعث وفي حساب امتى بقى قال لك بقى يومه ترجف الراجفه تتبعها الراضيفة اليوم اللي يحصل في الحاجتين دول ايه بقى الراجفة وايه الليه الراضيفة قلتلك زمان ان التفسير له مراتب فاكرين قلتلكوا أعلى مراتب التفسير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 ده أعلى مراتب التفسير ده بيسموه التفسير بالمأثور والمكتبة الإسلامية عامرة بالكتب التي تناولت التفسير بالمأثور في كتاب عندنا تخصص في تفسير القرآن بالقرآن فقط بس اللي هو أضواء البيان للشنقيت ده يجيب لك الآية وبعدين يجيب لك الآيات التي تمثرها من القرآن الكريم هتجد دائما موجود بس مش بصيغه التخصص كده لكن بيملأ تفسير ابن كثير ابن كثير لما يجي يفسر آية لازم يدور الله الأول على في آية تفسرها ولا مفيش أعظم تفسير ليه؟ الذي يقول الكلام هو أدرى به فلما يبقى رهبون هون هو اللي بفصر لك كلامه تلك تفسير من حد ثاني. زي ما قلت لأخوانك لكم زمان لما قرأ والسماء والطارق انا عدت مندهش والله اللي بعضهم يروح كتب في كتب بيفصر بقى القران يقول لك الطارق ده جبل مش عارف فيه تاني يقول لك الطارق ده اسم للطور اللي شايلت دولي عم جبل وطور ايه الناس دي مش فاهم ما كانتش بتشوف قال لا اسكرر قال وما ادراك ما الطارق سائل ثم اجاب النجم الثاقب اسكرر ربنا يقول لك ده نجم روح تقول لي جبل وطور متعس الناس دي مغيبة يزن زبوله باصه سال وأجاب خلصت هتقول لي اي كلام ثاني ما ينفع خلاص طيب انا ما لقيتش فيه في القران بلج بعد كده ليه لازم هو اي مفسر لازم يبدا كده الجا للسنه الصحيحه اللي هي وظيفتها بقى بيان القران وانزل اليك الذكرى ليه لتبين للناس ما نزل اليك فبدور فيه بس لابد ان تكون عالما بقى بالصحيح والسقيم عشان كان المفسر لابد ان يكون محدث يعني لابد ان يكون على علم بالحديث حتى لا يفسر آية بحديث الله او بحديث الموضوع ولذلك للأسف انصاف الوعاظ بيقع في هذا كثيرا انه بيبتح كتب التفسير كل ما يقرأه قال رسول الله يروح يرحيل للناس ويطرب له دون أن تكون لديه أدنى خبرة بالصحيح من غير غير الصحيح ذلك قلت لك تفسر القرآن بالسنة الصحيحة بالسنة الصحيحة فإن وجد في السنة الصحيحة يبقى لا ما عنه لغيره ما إيه شي بذباء الأقوال الصحابة ومن بعدين التابعين لأن الصحابة هم الذين عاشوا الوحي والتنزيل وهم أهل اللغة وهم الذين خطبوا بالقرآن بداية فهم أضرى الناس بالقرآن الكريم ثم لقلوا ذلك للتابعين والكتب بقى التي جمعت الروايات من سنة وأخوال صحابه وتابعين في التفسير كثيرة جدا غير تفسير ابن جرير الطبري، وتفسير ابن كثير والدر المنثور وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير ابن مردوي كل دي تفسير وغصاصك بس تفسير القرآن بالإيه؟ بالمأثور إيه اللي تقال هنا في قرآن ماشي ما فيش بأثنين سنة ما فيش سنة ما فيه أقوال صحابة تابعين فلما جم بقى علشان يتناولوا يوم ترجف الراجفة تتبعها اللي إيه؟ الراضيفة سألوا دي بقى ليها تفسير الراضيفة والراضيفة يعني يمكن اللي فات ده ما وجدوا له يعني ناصا بداية لا في قرآن ولا في السنة ولذلك عمدوا فيه الى قوال السلف لابن عباس ولغيره النزعات والنشطات مش كده زي ما قلنا قوال ابن عباس فعمدوا فيه الى السلف نفس السكة سلكوها يوم في الرضيفة تتبعها الرضيفة دي لها تفسير في القرآن وفي السنة بداية ولا لا فوجدوا لها تفسيرا في السنة ايه بقى تفسيرها في السنة هتلاقي عندك في سنة الترمذي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 يوقظ الغافلين وينادي تنمين ده خلاص القيامة على الابواب الأبواب ولذلك استخدم الله جاءت أو أتت اللي في صيغة الماضي فالشيء الذي يوشك أن يقع يوشك أن يقع وهو واقع لا محالة بتعبر أنت عنه في صيغة الماضي فلم بيجي آخر يوم في الامتحانات انت خلصت ما خلصتش هو ازاي يقولك امتحنت. امتحنت. امتحنت. امتحنت. امتحنت. امتحنت. انت انتم تمتحن بتبتدي امتحان بتمتحن تقول له يا عم انا خلاص خلصت مع ان انت لسه فاضل لك مثلا بكره خلاص خلصت ليه لان بكره والله خلاص يعتبر المسألة في حكم المنتهيه في حكم المنتهيه فكذلك أمر الساعة في حكم الذي وقع ليه في حكم الذي وقع اولا لانها اتيه لا محاله وزيد ربنا عبر عنها بقول اتى امر الله مع انه قال فلا تستعجلوه يبقى لسه لما لسه ماجاش لكن اتى خلاص لا واقع لا محال ثانيا لدنو وقته النبي قال بعثت انا والساعه يا ابن كهتي، ونزل عليه قول الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. لس قاعدة خايفه إيه اللي ممكن يحصل ليوم 25 نايم يا عم انت تخاف اللي ممكن يحصل بك إيه اللي ممكن يحصل بكرة قد تقوم قيامتك وقد تقوم قيامتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت دالك الموت دالك ذا دا أقرب شيء ليك والله الموت أقرب شيء ليك الموت وانت لا تدري متى واي متى واي يعني لسه عبدنا والله صاحب العمارة اللي انا فيه شوف ما شاء الله هو مقاول وقف مع اخواته حلو كده جميل وفيش اي حاجه وبيصبوا سقف وبعدين قال لهم يعني انا فعبان كشو انزل اريح بس في العربية شوي، نزل نزلوا شوفوا لقو خلصة لا بعاجز مقدمات ولا في ثانية في ثانية دا والزائر لما بيقصون تقولوا متفكرتو يا زمل أية ما كنت طالبا وكنت لسه في المرحلة الثانوية وكنت في معهد القاهرة اللي الثانوي في سنه ربع سنوي أصغر كان كان الأول خمس سنين الثانوية وبعدين خفضت بقت أربعة والآن بقت ثلاثة خلاص لكن على أيامك أربعة سنين فكنت بروح من شبرا لمعهد القاهره الثانوي وده كان داخل الجامعه خش له من باب الجامعه مع القاهرة الثانوي فكنت مكانه الضراس فكنت بروح من شبرا للضراس فكنا لازم تركب مواصلتين لحد ما جم في السنه اللي انا كنت فيها في الرابعه الثانوي دي راحوا مطلعين اتوبيس 230 230 ده بقى ريحني انه كان بيبقى بياخد من شبرا شبرا الخيمه لحد الدراسه فكنت بركبه من الخلفاه ومطرح ما ساكن وانا راجع نفس الشيء فراكبين اوتوبيس وراجعين وبلقوا بقى وقت الظهيرة وقت الظروة فبتيجي من شارع الازهر ده في شارع اسمه شارع بورسعيد برضو ازاي زي اسمه زي شارع كلنا ده شارع بورسعيد برده خلاص اللي هو شمال ده دخلك على مديريه الامن خبالك كده ففي معد ازهاري ابتدائي وفي شريط رمي كده والمعنى الأزالي ابتدائها ده في دورة مية مفتوحة للناس كده تعالى والدنيا وقفة بقى خلاص السكة وقفت بالضبة والمفتاح أكتر من تلقي ساعة إحنا معجونين وزحمة جيد من جوا الأوتوبيس والسكة فراغ الكبير كبير مسلم. سواء اللي سألوا أوتوبيس شاب من الشباب بقى اللي شافين نفسهم ملابس بقى كسكتة كده وعاش في في الضهر وغبالك انت الراجل الكبير خلو يا ابني يعني افتح لي الباب اخش بس دورت المياه اخضي حكت وانت وقف واقف وارجع قال له احج عايز تنزل هنزلك باش مش هطلعك تالي مش هفتح بابي تالي يا ابني ديكر ديك ما الدنيا وقف قافل خلاص هو كده هتنزل مش هتطلع الناس بتتكلم ما عاجيش تتكلم معاك خلال قال له خلاص يا ابني فجأل وحده كده قال له احج قال له, قال له بس يا رب دي باب المشارة تفتع قال رب ما يوقف ووقف فتح له الباب الراجل دخل دوره المية صاحبنا السواء ده اقسم لكم كما اقول ولا انساه رح حاطت ايده على الدريكسيوم مثال الوطبيس كده وحاطت مهو كده قاد الرجل حاجته وجاء بيخبط على الباب بنقول لهم يا ابني عشان تفتح له لقينا السواء مخلص مش الكبير بقى اللي مات صغير مش اللي كان معصور ده أجل انت لا تدري متى واي وما تدري نفسهم بأي أرض تموت خلاص وشوف اراده الله يعني ده كان ممكن يموت وهو ماشي لينا كنا يعني كلنا بالسلام لكن هو ربنا أراد وحده هو أجل بس أراده وحده بس فاجت لابد أن طبع في اعتبارك هذا هي مش مسألة أنا عندي 30 سنة فاضل كم سنة وإذا عنده 20 سنة فاضل كم سنة لا مسألة ان في موت بيأتيك بغتا يجيلك بقى النهار لك بكرة حالك هيبايها هتموت إزاي فكر في الله أحبه فعشكت لابد النبي كان بيذكر الله على كل حال ليه لأن الموت من الممكن أن يأتيك في أي حال تبقى ميت على على ذكر الله على مش ميت بقى على معصية مش ميت انت بتشغر سجارة مش ميت انت بتشد شيشة مش ميت انت قاعد بفرج على واحدة على ريالة مش ميت انت بتسب الدين مش ميت انت واحدة واحدة لا فلابد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الثلث الاول من الليل يقوم ينادي فيه الناس يا غفلان اوم اوم ربنا شوية اذكر ربنا شويه وقوله اتت الرجيفة تتبعها الراضفه الموت الموت خلي بالك خلي بالك طب ايه بقى الرضيفة برضو الرضيفة دي في الحديث يعني ايه اللي لسه ما صناش لحاجة يعني وبس هو ده اللي النبي قاله قال لا ده النبي قال وابي قال وده اللي لو انت عايز تكمله بقى وتعرفه يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قول هذا واستغفر الله عظيما لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم